بسم الله الرحمن الرحيم أحمد ربي سبحانه وتعالى وأثني عليه بما هو أهله جل جلاله فهو أهل التقوى وأهل المغفرة لا يجزي بألائه أحد ولا يحصي ثناءه أحد سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على أشرف خلقه أتقاهم قلبا وأنقاهم وأحبهم مودة إلى الله سبحانه وتعالى وأخشاهم لله جل وعلا أما بعد إخوان الفضلاء وأخوات الفاضلات حينما يتولى تربية أبنائنا غيرنا حينما يتولى بيتنا وخصوصياتنا غيرنا الآن ابتلية الأمة الإسلامية بقضية يعني لا يعرفها ولا يتكلم عنها بالنظر الحقيقية إلا من ذاق مرارتها كم من الناس سحر وفرق بينها وبين زوجها وفرق بينها وبين أولادها كم من سم وضع في البيوت كم وكم وكم وكم, وكم من آثار الخدم والعاملات التي تأتي من من الخارج إما لعدم قيام بحقوقها إما لشهوة في نفسها إما والأعظم من هذا ولهذا الأمر أن تكون الخادمة الأم نسيت أنها راعية وسوف يسألها الله سبحانه وتعالى فتخرج الفاء الخادمة عند الأولاد فيزنى ما يزنى وكم من خادمة حملت وكم وكم وكم هذه الأمور كلها لا يسعنا أن نتكلم عنها في عجالة دقيقة ودقيقتين وثلاث لكن ليعلم الكل أن ما كنت في غنى عنه فلا تفعله الآن كون أنها امرأة الآن جالسة هي وزوجها وعندهم ولد ولدين وثلاثة يعني هل تحتاجين لخادمة هل أنت فعلا مريضة عندك أمر عندك تعب لا يعني الوظيفة أهم ولا بيتك والله بيتك أهم وأولادك أحوج لك والله إن الحركة هل شفنا أمراض من الناس ما تقوم ولا تقعد تبغى ملعقة تجيب منعقة تبغى فجاءت أمراض وتخمة وسمنا عشان ما يتحركون هذا أمر أمر الثاني قضية أن يعامل هذه الخادمة أما أنت عامل طيب او تعامل سيئة اذا عملت سيء غالبا اكثرهم ينتقم تأخذ شعر من هنا تأخذ ملابس من هنا كل البيت تعتدها ثم تذهب وتسحر اهل البيت ثم تتمنى الام لو كانت تشتغل للنهار وما جابتها الخادمة والقضية الاسوأ من هذا ان من الخادمات من قد تكون سمعتم جاءت كافرة فهي اصلا تكون عداوة لك وان اظهرت غيره يقول الله عز وجل يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم من, من الخادمات من انتشرت قصتها أنها جعلت الولد الصغير تربى على جيسوس وعيسى عليه السلام وبدت تكلمه وتفهمه وبحب الصليب وتخلي يرسم الصليب طيب أنا الآن أخسر عقيدة ولدي علشان خادمة تصلحين شاهي أنا صلح شاهي أنا صلح وأطبخ يا جماعة حينما استطاع الغرب واليهود النصارى وأذنابهم بني وعلمان يطلعون المرأة من بيتها تشتغل برا أكثر من ما تشت تكرف وتكد وتكدح برا أكثر ما تكد في البيت. لو أننا فعلنا وقام الرجل بواجبه وصرف على زوجته وعطاه حقها والمرأة كذلك فعلت ولم تسلم عقائد وقلوب أولادها وحياتها كلها بمصراعيها لهذه المرأة الغريبة ولهذا الرجل الغريب. والله لكان كان خيرا كثيرا. ماذا حصلنا من الغدم والسائقين؟ نعم هناك حالات تضطر لها المرأة. نعم تستعين بالله سبحانه وتعالى. وتستخدمها وتؤدي حقها والتعلم أن الله أقدر عليها ظلم كثير للخدم لمن يحتاج إليهن فلا تظلموا أنفسكم فإن الله سبحانه وتعالى له حق سيأخذ وإن المظلوم دعوة لا ترد وختاما نقول في هذا المقام السريع وفي هذه اللفت العجيبة اللفت السريعة كم من الخدم من يستخدمون وهي عندها بدع وعندها شركيات وعندها علمتها المرأة تطبخ وعلمتها المرأة تصلح وعلمتها تكنس لكن ما علمتها كيف ترضي الذي خلقها وسخرها لها كيف ترضي, ترضي من أعطاها زوجها ومن أعطاها أولادها ومن أعطاها هذه الخادمة تلقاها ما أعطتها كتيبات أو أشريطة تنفعها تجد من الناس من يستخدم خدم كفار ثم لا يكلف نفسه أن يذهب لمكتب ويجيب لهم على لغتهم ويبدأ يكلمهم ويحبهم في الدين ومن الناس من يأتي ليشوه سمعة المسلمين فيتأتي البنت مع السائق وتبدأ الضحك وتواعد خويها وتواعد صاحبها وتكلمها السائق هذا ما يتكلم الآن لكن يوم يرجع لبلده يبدأ يقول والله ما رأينا من بنات البلد المسلمات إلا كذا وكذا وكذا والله ويبدأ يعمم وكأن نساء الدنيا كلهم كذا فأقول ليتقي الزوج ولتتقي الزوجة وليتقي الأبناء وكل عمل سنفعله سنحاسب عليه أما في الدنيا أو في الآخرة سيرد لنا عاجلا واجلا ونتق الله في ما تحت أيدينا حتى يرحمنا سبحانه من نحن تحت يده وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام روحي وأبي وأمي ونفسي الله الفدى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته